أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا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 119. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في الكبور 110. وحصل ما في الصدور 111. إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العزيز.